الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة كان هل... يجيب على بعضها ونحن على عجلة فحد دليق المصلي قدم لي هذه الصحيفة وهي قصاصة من صحيفة فنون الصادرة في يوم الأربعاء تل هو أولمس يعني بصحيفة سودانية استولا فيرون و الذي قد تم لي هذه الصحيفه طلب المعلق على كلام هنا يقول فيه وردي قل قل لي لا اترك الغناء بتعلم تعليمات الشيوخ وفتاوى في الفاضل الخرطوم قال رد الثلام الكبير محمد وردي على الشيخ السعودي حزيب الأحرانون الذي طالبت خنانين الذين يحضرون اسم محمد لترك الغناء وقال إن اسم محمد هو للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجد من يحمل جسده أن يتغنى بكلمات تدعو للغزيلة وإثارة الغرائب فطالب وردة عديثي لفنون الشيوخ وإيمة المساجد بعدم إذ طالب قتاوة لا تستمت إلى أجل الغرائب شرعيه وكمان الاسره طبعا لازم اشار باللا لا ترى انه بما انا اتكلم في الفاضل على حد قولي واكد وبي ان اولياء التربيه بالتعليمات هؤلاء الشيوخ وبمجرد ان عيسى محمد لافتا ان الى ان لكل شخص له رساله في الحياه وقال ان الفنان صاحب رساله قنيه فهو يقصد الناس على الفضيله وفعل الخير ودوره ليس دورا هامشيا تابعه هناك بيت شعر يقول كاد المعلم ان يكون رسولا وانا اعتقد ان الفنان رسول لان لو قلت مثل المعلم فاصح المسالك وكان الشيخ السعودي سويب عبد العروب غنى قصائد افتغدا وطال من خلالها لمئات الناس عنه اسم محمد تقنا اولا الفقره بتاعت بتاع القرده فتهبطه وعلى القرده ليس مؤهل انه يفتي هو دي فتوى بتدور على تاني على عروزه انت فاكرني شرو فتوى الى الفنان الذي اسمه محمد ده الغني والاسم علي غني يعني مش, مش كده مش كلام فرق عشان كده ربنا اختار يرد عليه علي دي السنه ده بيبدا الكلام فيه مش كده ولعنده قصد ورد لما لما اتكلم ورد على احور ليه يراص الصوت ده ولا يعرف ان محمد والزول المفتي قال يدعو ان هو العور في قناه مصارده في النهار يقول لكم دخل والله لكم يقول لكم انتبهوا بتاعت اخوان مستنين اخوان مستنين ده كارثه سوريه بتاعت اخوان مستنين الناس افتتوا على غير بصيره وعلى غير هدى فنحن نقول انه محمد جاءكم جنكاتي بالغن حرام غنون حرام شنو اسم محمد بيغني وليه سوحان بشبه الرسول دخلها بتعرف هو ما قصاها بتعرفتها لساها سواء جاروسي القناعة وصال كان سعودة أو غير سعودة الشريعة قالت الغناء حرام الغناء حرام الغناء حرام الغناء حرام من سورة الغناء من؟ قال تعالى هو من الناس من الناس بعدين قال الغناء من الناس ما قال المحمد زي عرقون قال بخلي محمد اللي اسمه محمد بيغني قالوا من الناس الناس ده لا اي واحد محمد ده حامد جنكله مش ناس عادي خلاص يخش في تحريم الاغناء ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتهزها اولئك لهم عذاب مهين الا يد حربه الغناء ذكر الطبري في التفسير باسناد الى ابي امامه الباهلي قال ان الله حرم المغنيه وبيعها وال... والاستمتاع بها وفي ذلك مذلت الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخر يبدأ الآية دليل على التحريم والغناء أنت فاعدت العقل؟ آه... الآية ذكر ابن كثير المفسر في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء إنه الغناء إنه الغناء يعني لهو الحديث وهؤلاء الناس الذين يشترون لهو الحديث الله ختم الايه قال اولئك لهم عذاب مهين الا هذه دليل ان العلماء يا اخي الذين اعتمدوا على قوله انا بقول لك الله قال والرسول قال والصحابه قالوا تقول لي في واحد قال حلال قال حلال وفي ناس مرضه من الاخوان مستبي وبوبيا بيقول لك ما في حاجه لكن احنا عندنا الحجج انت فاهم كلامي فهو دي الادله لو رحت اذكر الادله هذه مجموعه من النصوص انا سبق ان ناقشت الموضوع ده عبر البنبر في خطبه مع في شريط موجود عند اخونا البكر في العاشر رضيه الله عنه الموضوع ده وصلنا فيه ولا ادله باكملها من القران والسنه وفتاوى الصحابه وفتاوى ائمه المسلمين وذكرنا الشبهات المتعلق بهذا الموضوع كلها انا فصلتها انت فاهم في شريط موجود في اماكن بيع العاشر انت فاهم كلامي فما ادري ادلك الكلام لكن ده يكفي يبقى فتوى عرعور هذا فتوى يعني مايا طيبات ومايا ما صيا ان دول اسمه محمد ما يغنيوا طيبه ممكن بيبنطح العور كله ممكن يغنوا مش محمد ده يجوا في الشريعه تغيير الاسم في شريعه بيوت تغيير الاسمين دين الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسماء كثير جدا اللي كانت تختلف مع الكتاب والسنه فممكن محمد ده يقول لك يعني محمد ما يغني هاي جيب لي خروف سميت اسمي ها سميت اسمي حواليد الله اكبر طب تقول مال داري سمى نفسه عواليق عديل كيسا ما تطول معه الكلام تقدر تقول يعني عواليق غني ومحمد ما غني ما واحد بكل واحد هاو هم دير بضيعوا الدين اللي يجيبون ينظروا و يفتوا في القنوات بتاعك وصال وقناة إقرة وخلافك كل ده يوريك انه في جهل من الناس اللي قلدوا منصب الفتوى نحن مشكلتنا الان ما محمد ورده نحن مشكلتنا دعا عمر ذاته والله تعج ده مش كده ده ضرر زاد وكمان مدار ده يعني مشكله في الناس اللي الان بيستوا وبيبيعوا الاغاني مثل القرضاوي ولا الترابي وغيره ولا ردت عليه هنا ايما بتاع الضلال بيظاهر الفساد اه بيامزجه اهواه وصدقتهم الامه وصفقت لهم والقران واضح والحديث واضح انت ده اتغلطت نص يا اخي لو اتكلمني يقول لك يا اخي انت ما انصرتونا لا خليتك هو واخد عادي بس الكلام ده حرام فام خيره ان السطر بتاعك يا اخي انت بتشاور من حمله فعرور فتواه باطله نجلي وردي وردي نحن اصل الصد اللي ما قلت لك وردي قال ما بيتركنا هنا نحن خلص بتاعي بتاع يعني, يعني اما بنعمل فيها احنا الدعوه ما وردي يغني ولا اللي ما بصده وردي غني ما مش مستمع وما ما بس صد ده مش تغني ندى الورد يغني ولا ما غني ما ما مش مستعد نعلم مشكلتنا هل هو حلال او حراب لكن تغني او ما تغني ده ما امر بعدين يخص وقع انت مشكلة يخصك وعسابك عند الله او ما يهم نحن عدد مشكلتنا مش ناس وردي والفنانين فلال وفلال مشكلتنا هل الغناء حلال او شنو ولا حراب ويري في الكلام بعدين يخليه او ما يخليه ده موضوع ده انا مالين حالين يبلغ المنهج تذكر انما انت مذكر لست عليهم ونصح يترى انما ما حاكم قالوا لو حاكم ولا بد الفتوه بقول تعال اغنوا خليهم اه ليه ارجو ارجو تغنوا طبعاً ما كانوا ما قال كلام عندي وعدا كنتم ايه مكانهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لو انا كنت الحاكم ما بخليت تجرب وتقول ما بخليهم تخليهم تخليهم بالصوت تخليهم ده لو انا كنت الحاكم لكن نحن الان بالنبي ما قال دي بابا ما يطاولوا نحن ما قال انك تخليهم قال لي لو متقدم موضوع الخصم بعدين حسابك على الله عز وجل كل نفس ها بما كتب ربنا كل ذي حظبه والله عز وجل لكن يتكرر اننا نقف ثانيا هو قال يوجه الرساله يوجه لها ايش هو المشكله ده اسيد ابو جامعه القيام يوجه رساله ها لائمه المساجد انا واحد منهم انه ما يقول حرام الله ما بقى يتعبني انت مدير وانا مديرها وكافل والفتاوى عندي فوق راي انت المجمع تخان اني عم كلام هياخذ منك انت تعليمات قال هو ما بده ياخذ تعليمات انت بدي تعليمه لك هو قال ما بده ياخذ تعليمات من هولائنا وطيب مديني تعليمات ليه ما انت بتاخذ تعليمات نحن برضو لن نتركم الكلام في الغناء هيك كده بعدين كده احسبه زي ما تحسبه وانا جامك وانا جامك انت بتتكلم ساكت يا اخي انت تعذب الناس تعذب تعذب انت عندك شريه ونحن قايمين بنحنا حرر تخلي وما تخليه وبعدين ما اجيها وردي ما اجيها بخاطبنا نحن ونحن ما عم بدور بخاطبنا الا بالدقيق شوف نحن نحن قائمه قداعات بلا نحن كده قداعات ولا فين معلش شغالين مع الحكومه وعندهم احزاب وعندهم تنظيمات بالجو بتوجيهات من القياده تاعته المكتب اسمعوا قولوا حلال لو والله نحن بالذات يا شندار تخاطبني مين اللي خاطبني بالقران والحديث تقول لي كلامك ده غلط وخاطبك بانه غلط وصح كده اللي قوله تعالى كده بتخاطبني لكن ارى ويضغى هو من حكمه ما الموضوع تخلوه لو تشغل معك ترى انا مسلمه له انا ما تابع لاي قصي عشان ما ضيع زمنك معي ما في دور بالدين تعليمات ولا دار تمشي معي عشان اديك تعليمات ما تاخذ بالتعليمات وانا فاضي لك عشان تدربين ولا كده انا صامين معك المنبر ده وتمشي تشوف شغلتك كلامي اللي جيتوا غلط راجعه ليجيتوا صحتك تبعه هذا التعلق يقول لي غلط اكيد لا اخي ما داير اوصلك لاي اتجاه عشان ما تضيع زمنك انا ما داير اوصلك لاي حزب ولا لعيه جماعه ولا طين بقدم انا اريد ومقدم لك نصيحه انا مسؤول من الله يوم القيامه لا بيلي ولا سامني وانا لازم اتبع الحضور لا اخي ما انا عارفه انت فاهم فرض قال خاطبنا انه ما نقول ما بنقول بنقول دا واجبنا بعدين قال صاحب الرساله قال الفنان عنده رساله لكل شخص في الحياه رساله طيب دي احنا معنا معنا اربع اصحاب رساله انت ولي عندك رساله اه طيب دي رساله انت هنا خليها ليه ما انت رسالتك رساله كنت غني و كده انا الناجي وردي بالمنطق بتاعه قال كل شخص في الحياه ما يقول لحرام لانه كل شخص في الحياه دي كل يقدر رساله طيب نحن دخلنا خرجنا الرساله دي ورسالتنا دي رساله سماويه وانت رسالتك رساله تاع غنى فيتفق ما يبقى الرساله بعدين ده واصل وردي حديثه وقال ان الفنان صاحب رساله وهو يدعو الى الفضيله وطيبه وطيبه والبرتقال نعدك مجردهم والقمر بوبا عليك دقيق في فضيله يعني في انت بتتكلموا عليها احنا خلونا نقول في جانا كلام هناك طلع على الراي العام بس ده مش ليه دايم احنا تقول واجه الفضيله ال... هذه الفضيله بتاعتك ها؟ وكلام كثيرا ما ماذا زمنك معه على كل حال أرجو أن تكون قد فهمت الجواب من التغيب الإنبار القادم يوم فيه كلام كسر حول صيامه يوم عرفه دي مسألة خلافية إذا وافق اليوم الذي يعني يكره صيامه يوم أن يندب صيامه والأطني كما قال ابن هدامة أنك تصوم والكرهية تنتفي بعدم التخصيص فالناس يصوموا يوم السرطة الدار يصوم تقربوا يا الله يصوم هذا أرجح القولين وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى الله عليه وسلم